بِسْمِ اللَّهِ <ترجمة> الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوْ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا نَّوِّذْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ سنلقي عليك قولا ثقيلا إننا جئة الليل هي أشد وطأا وأقوى وقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل ليه تبتيلا رب المشرق والمغرب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 شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذهم وبيلا، فكيف تتتقون إن كفعتم يومي يجعل الولدان شيبا السماء؟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 أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدل الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا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 وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ